ذالله علي من بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يرد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ لهم صدق كل ما معهم بذت ريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله رأى ظهورهم كأنهم لا يعلمون